Bismillahi rrahmani rrahimi Ya ayuhan nabiy limat harim ma ahalla Allahu laka katabta bi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 عليه عروص بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأه به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن توبوا إلى الله فقد صارت قلوبكماء وإن تغاهرا عليه فإن الله هو ملا Wajibirin wa sanihul mu'minineen wal malaiikata ba'da thalika raheir asa rabuhu in kallakakun ayin yubidilahu azwajan khairan minkun muslimat muslimati mu'minat qanitat tائibat abidat abidat ثكيبات وابكر يا أيها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون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 عليك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوق كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وخيل دخل النار مع الداخلين قَالَ رَبِّ نَسْأَلُكَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَأَتْ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الحوم الظَّالِمِينَ وَاَمْرِ يَا مَذَنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ